وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سوَّه ونفَخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة قليلاً ما تشكرون وقالوا أَإِذا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّأْكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي كل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترىذ المجرمون نكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقن ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لا أمل ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقائم أيومكم هذا إننا نسيناكم ودوق عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بأيات الذين إذا ذكروا بها خروص الجدا خروص الجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون